وَيَوْمَ يُلْقَىٰ فِي الْمِحْرَقِ الْبَيْتُ يَا أَيُّهَا الْمَعِيرُ مَن كَانَ kya <laughs> ho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 انك تستل عنزيز الحكيم ومن يرضى عن الله لن تذرا من سن في ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة له من الصالحين إذ قال له ربه أسلم فالكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهدان ودو الى ذلك انو نعبد الى ذلك وا Danza ma’ to’ qum Ma qu'un seul vu tout